وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ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 Don't ask if Allah takes far who will trust them or threatens them, someone wants to seek them and guide them, الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوب لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في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 وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخدتهم فكيف كان عقاد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت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 وَلَقَدْ رَسَلنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلنا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يُسَبِّحُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا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 الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم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 Indeed في ذلك not لكل written شكور. with every sad thing. lindru of clone medicine really are real. Yet Musa said to his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 وَإِذْ أَذَلَّ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى تكفر انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد الم ياتيكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّ كفرنا بما أرسلتم به وإن لا في شك مما تدعون إليه مريب قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطر السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخنكم إلى أجل مسمى قالوا ان انتموا الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم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 That لمن for those who وعيد واستفتحوا وخاب كل جدار عنيد من ورائه جهنم dream. And they destroyed them. And all ان سديد يتجرع ولا يكاد يسيغ وياته الموت من كل مكان وما هو بميت وياته الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ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 أولى الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنوون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدنا الله لهديناكم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 وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فلا تلوموني انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب نليم وادخل الذين آل من وعمل الصالحات جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصلها ثابت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 ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوير جهنم يصلونها وبيس القرار وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا من يقيم الصلاة ويُنفق مما رزقناه مسرور على نيت من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلل. Allah الذي خلق السماوات والأرض وأن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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّوا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّكَ أَسْكَنْتَ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ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 Deus, me deixar o recol 드립니다 Yeah, my Lord, Godと keep the prayers O dark, remind me and virgin� And herausovGER, the giorno I ما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه لقصار مطيعين مقنعين رؤوسهم مطيعين مقنعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مرحبا مقرنين في الأصفاد سرابلهم من قطران وتغشى وجههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا قل الناس واليون ذر وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولل الباب صدق الله العظيم